ونستعينه ونحضره ونميبه ونتوتر عليه ونعوذ بالله من تدور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يضليل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورخوله أرطله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أسبق الحبيب كتار الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعاله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار يقول المسمك رحمه الله في رسالته كشف الشبهات وآخر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويخجون ويتصدقون ويذكرون من الله كثيرا ولكنهم يجعلون دعب المخلوقات وسائق بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرر إلى الله ونريد شفاعته عند الله مثل عيسى ومثل الملائكة وعيسى ومريمى وعناة غيرهم من الصالحين تقلمنا أخواني سابقا على مقدمة الإيمان في رسالة بكشف الشبهات وعرف فيها المصنف رحمه الله عرف فيها التوحيد وقال هو إفراد الله سبحانه بالعبادة ودين أيضا أن التوحيد هو دين جميع الأنبياء والمرصلين فقال وهو دين الرسل الذي أرسله الله به فأوله منه أرسله الله إلى قوله لما غلوا في الصالحين وُبِّ وسُوَاعٍ ويغوثَ ويغوقَ ونسرٍ وآخرِ الرُّسُلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم ولما عرفنا التوحيد تكلمنا أيضا عن نقيب التوحيد وهو الشيك ورأينا متى حدث الشيك وقلنا انه حدث في زمن نوخٍ عليه السلام ورأينا أيضا كيف دخل الشيك إلى الجزيرة العربية والذي أدخله هو رجل اسمه كما مر عمر بن نحي عمر بن نحي هذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي غير دين إبراهيم وإسماعيل وهو أول من سيد السائلة وأول من بحر الباخرة وأول من حمى الحامل وأخبر الله صلى الله عليه وسلم عن جزائه على ما فعل قال رأيت النار يختم بعدها ورأيت عمرا يجر قصبه فيها يجر قصبه فيها الآن إخواني بعدما عرفنا هذا السابق نريد أن نرجع إلى كلام المصلف وهو يقول مشيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو متحدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول وهو أي رسول الله وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أي أولئك الناس بكنسل كنصالح قبل نوح وماتوا وسوّوا تصاويرهم وسمّوها بأسمائهم ووضعوها في أمكنتهم وتقدم الزمان وعُبدت ودخلت إلى الجزيرة العربية بنفس الأسماء لما أشركها أهل الجزيرة مع الله عز وجل وتمكن الشرق من المات في الجزيرة العربية وفي العالم كله الله عز وجل بأت رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى التوحيد ومحاربا للشرق والوثنية فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثر هذه الأصناع وكثر صور أولئك الصالحين فمن الأصلاح التي كانت في مكة أو كانت في الجزيرة العربية كما تقدم صلم اسمه هود وآخر اسمه سواك وآخر اسمه يهود وآخر اسمه يعود وآخر اسمه نصر وأصنام أخرى كإساب ونائلة وهبال وسعق وما ذلك من أصنام فكان حول بيت الله الحرام كما تقدم سلتميار وستين كلها تُعبد دون الله عز وجل هذه الأسلام التي كانت في الجزيرة العربية بعدها كانت احجار فقط كانت تلاتين مسموعة فقط لا أصل له وبعضها كانت أس... كان أسوار لأناس صالحين هذه الأسلام التي ذكرت في سورة نور ود وسواع ويغوت ويعوق ونصر هذه كلها كانت الأسماء للناس صالحين واتقبلونها لكن لما نتو سورة تطلق ينور وعويلت دون الله عز وجل فلما جاء رسول الله اتصار الجميع كسر الأثنان اللي كانت كتبت الناس صالحين وكسر الأثنان اللي كانت لأثنان كسر الجميع وإذا يقول محمد بن عبد الهاد رحمه, رحمه الله في رسالته ياتي لكشف الشبوات وهو يخبر عن رسول الله وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين متى رسول الله كسر هذه الأثنان وكيف كسرها؟ يوقن بكسر هذه الأثنان؟ وكيف كسر؟ نقول في الجراء لابد أن نعلم أن تكسير الأصنان أن تحطيم وتكسير الأصنان ينقصم إلى قسمين تكسير الحسين وراهر وتكسير معنوي ليس براهر مثل تكسير الأصنان ينقصم إلى قسمين تكسير الحسي يرى, يرى بالعين يرى بالمشاهدة وتكسير معنوي لا يرى اما التكسير المعنوي الذي لا يرى يكون في القلوب ويكون بالدعوة الى الله عز وجل يكون بالحجة تكسير المعنوي الأصدر أن المشركين تكون الأصدر في القلوب يلوم من الصورة معنى حب هذه القلوبين يتوجهون إليها يدعونها يعبدونها يركعون إليها, إليها وهكذا. تكون في قلوبهم فلما تأتي الدعوة إلى الله عز وجل ويقوم الرسول أن من ينوب عنه ويدعو إلى الله عز وجل لهؤلاء الناس ويعطيهم الأدلة على أن هذه الأسنان لا تنفع ولا تدر وأن الذي ينفع ويدر ويجب أن يعمل هو الله عز وجل هذه الأسنان تكثر في قلوبه تسكت من أعينهم لم يعودوا يعملوا لها وينتجؤون إلى الله عز وجل ولهذا تكون الأسلام تكسرت في قلوبهم وخرجت من قلوبهم وتحطلت في قلوبهم إذن تحطيم وتكسير الأطلام المعنوي الذي لا يرى هذا يكون في القلوب وماذا يكون كله يكون بالدعوة إلى الله وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول وهلة في مكة كان ابو بكر وكان عمر وكان عثمان وعبد الرحمن بن وغيرهم من الصحابه كانت الاصنام في القلوب كانوا يعبدونها كانوا مشركين كانوا وثنيين لكن لما قام رسول الله يدعو الى الله واستجار اليه هؤلاء الاصنام كسرت في, في القلوب والذي كسرها في القلوب هو رسول الله لماذا كسرها بالدعوة و بالدليل و بالحجة و أن التكسير الظاهر التكسير الحسي فهذا يكون التكسير الحسي و يكون بالسيف والسنام على ظهر وبساط الواقع تكسير الظاهر للأطلاب أي تحتين جثة الصنم تكسيرها على أرض الواقع والمشرك ينظر إليه وهو يكسر وهو يفتت هذا التكسير لا يكون إلا بالقوة لا يكون إلا بالسيف والسلام لا يكون إلا بشن القتال والجهاد في, و... في وجه الوطنية كما قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله من الله والفتنة من الشرق. أي حتى لا يكون شر بالأرض هذا التكسير الظاهر فعله متى فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في مكة عام فتحها العام اللي يفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصيرها بارة كثة لأن رسول الله بأي في مكة وكانت مكة بار الكفر كانت بار الشرك كانت بيت الله الحرم عمر الأسنان ما يزيد على التميات سلم كلها أفرب الكعب كلها فره بيت الله الحرم رسول الله لما كان يبعو الله في اللحظة الأولى ما استطاع أن يكسر الأسنان التي كانت في مكة رسول الله في بداية الدعوة لم يمد يديه على الأسلام ويكسرها لأنه ما يستطيع لأنه لازال وحيدا ولازالت الدعوة الدعوة ضعيفة ولازال أتباعه قليلين لذا رسول الله أول الأمر كان إلى الله كان يكسر الأسلام في لكن لما بغط عليه أهل مكة ولم يصدقوا ولم يؤمنوا به ولم يستجيبوا له ويعني حكموا عليه بالإعدال أمره الله أن يخرج من مكة أن يخرج من دار الكفر دار الكفر لا يسح للمسلم أن يلقى فيها أبدا لأن الله عز وجل خلق هذا الإنسان ليعبد الله الله عز وجل خلق هذا الإنسان ليحقق أمر العبودية في الأرض فإذا تمكن من هذه العبودية فبها ونعمة وإن لم يتمكن من أن يعمد الله عز وجل ويؤدي الشرائع والشعائر على وجه الأرض إذا لم يتمكن من ذلك ومنع من ذلك فعليه أن يغادر تلك المقعة وعليه أن يغادر تلك الأرض إلى أرض الأخرى حتى يتمكن من عبادة الله عز وجل وهذا ما فعله رس錯 الله وأمر به الصحابة في مكة لما لم يتمكنوا من عبادة الله في مكة رسdullah أمر أصحابه أن يخرجوا به وخرج للمرة الأولى وللتانية إلى الحرس وخرجوا للمرة الثالثة إلى المدينة وحتى رسول الله أمره الله أن يخرج من مكة لأنها باركف إلى المدينة لأن فيها لأنها أرض الخصباء يعني تقبل الدعوة وتقبل الإسلام لما خرج رسول الله إلى المدينة وعد هناك العدة عد هناك العدة وامتتلكوا والله وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن ربط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد السرايا ويخرج في الغدوات لإعلاء كلمة الله وتكسير الأصنام أينما كانت فكانت غزوة مذر ثم غزوة أحد وغزوة الخندق والخذيبية وما إلى ذلك من الغذارات التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسرايا التي عقدها رسول الله وأمر بأن تخرج حتى جاء بور فتح مكة وكانت مكة أشد بقعة في الجزيرة العربية وأكثر بقعة في القوة وفي الشدة وفي المناع أفعر ناس وأفعر قبيلة وأفعر بلدة كانت في الجزيرة العربية هنا مكة فيها أناس شديدون أقوياء عظماء لهم قوة ولهم عدد ما ليس غيرهم لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عد العدة ومن سر أو من سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهادية في القتال أنه كل غزوة كان يريدها كان يخبر منها الصحابة كل غزوة كان يريد أن يقرد إليها كان يقول للصحابة تجهزوا وتهيئوا فإننا نريد كذا وكذا نريد الغزوة الفنالية نريد آآ يعني آآ أناس أما في فتح مكة فكان يأمرهم بأن يتهيئوا وأن يتجهزوا لكن لا يبين لهم الوجه لا يقول لهم إلى أين سنتجه ما قال هذا إلا لبعض الصحابة لبعض الناس الذين حضروا بر وكان يستشمعهم إلا مقدر الله وما شاء فعله وصل الخبر إلى حاطب ابن أبي بلتع وصل الخبر إليه وكان من أهل بر لما وصل إليه الأمر فشاه فشهد السر وكتب رسالة وأرسلها مع مرأة إلى مكة وأخبرهم أو يريد أن يخبرهم ويقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيكم بجيش جرار كالسين أو كالظلام لا لكم به فلما كتل هذه الرسالة وأرسلها مع هذه المرأة نزل جبريل وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ابعث من يأتيك بالرسالة فإنها في المكان الفلان مع امرأة ستذهب الى مكة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ورجل آخر وأرسلهم الى, الى محل حيث أشار جبريم وخرج علي حتى وصل الى المحل ووجد هناك امرأة قال لها أعطينا القتال فقالت معنى القتال معنى شيء بحث لها في أمتعاتها فلنو يهد شيء وكانت المرأة قد جعلتها قد جعلت القتال أو الرسالة في إيقاظها نقول حق بفرق يعني عمنا تفوتش عبدالله بفرق عليها شما بغارش شما بغارش شما بغارش بغارش فجاء عليهم أبي طالب قال رسول الله أخبرنا أن المتابة أن الرسالة مع المرأة وثم يسل الله رسول الله مع... لا بد أنه سابق لا بد أن الرسالة مع المرأة فرجع إليه رجعوا الى وقالوا لا وحدا الكتاب وانا غد يزولوا الثياب حتى ولو كان حرام ان ينظر الرجل الى عورة المرأة لكن هنا الضرورة يجوز اما الكتاب وانا انوك الثياب وانبحتو لك حتى العورة بانك الكتاب لما رأت المرأة انه لا محالة وغد يكتشوها ولا محالة لان تنظلوش الكتاب وغد يزولوا للثياب يعني جدت من العقل. لأن المرأة المر... وإن كانت كافرة وإن كانت جاهلية تعيشوا بالجاهلية مرغت العورة بيرد تكشف لكننا الآن نستبيلنا اللوهون سلمين كيمشيون يمشيون يعني السمتة وينبسوا الهواء الحووي... يعمروا... يجلدوا من, من اللباس وينبسوا الكون طلعا من من تحت وعادي يخرجوا وخرجوا البيانا ويزبطوهم كامل كافرة مرغت العورة بيرد تكشف لن نهذ ذهب رزول الطياد في جباته من فمنع الخبر من ان يصل الى اهل مكة وكصة طويلة وتحتاج الى موضوع اخر وموضوعنا هو موضوع اخر ليس موضوع, موضوع القصة المقصود لما رجعت الرسالة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها قال له ما هذا يا, يا حاطب قال له يا رسول الله والله ما فعلته ارتبابا عن دين ما فعلته كفرا ولا رضاء بالكفر عن الإسلام ولكن كل الناس كل الصحابة عندهم قرار وعندهم عشيرة في مكة وأنا لست من آل مكة فأردت أن يكون لي يد عندهم فقال عمر المنخطار رضي الله عنه يا أمير يا رسول الله دعني أبرر عرق هذا المنافق فقال له يا عمر وما يدريك لعلم الله الطالع على قلوب اهل اهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم وهذه هي القرينه لبدعه الكفر عن هذا الصحابي هذه هي القرينه اللي دفعت الكفر لان هذا الفعل اللي قام به هاد الصحابي وهو مواله الاعداء كفر بالله عز وجل لكن الشيء اللي منع الصحابي من يكفرش اللي اجزع عنه هو أنه من أهل بدر كما بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت رسول الله مهن كان يريد غزوة إلا وكان يشير إلى الوجه إلا في تلتخ لم يشير إلى الوجه لماذا إشار إلى أن أهلها أقوياء وأنهم أشداء وأن رسول الله كان يريد أن يدخل عليه غره ان ينفل عليهم بجرده دون ان يتهيئوا рон ودون ان يتجندوا ودون ان يستعدوا وكان كذلك فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كبير جرار بعض الجيش دخل من فوق وبعض الجيش دخل من اسفل وبعض الجيش دخل من اليمين وبعضه دخل من اسفل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الفتح إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُرِيْنَا لِيَغْفِلَ لك الله مَا تقدم من ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ إِلَى آخِرِهِ وفي جنبه أبو بكر فلما دخل إلى بيت الله الحرام طاف سبعة أشواط بها وبعدما تم الطوارات كان في يده عود وفي يده القديم فعمد إلى الأصنام التي كانت هناك كان عود بمصور هنا رجل صالح بمصورتنا عيد تمثيل يجد تمثيل صور هنا, هنا سواع كذلك يغوث كذلك هؤلاء الصلاحين كلهم كان هناك بل كانت هناك كما سورت بلين كانت هناك السورة ذي الإبراهيم سورة والسورة الإسماعيل سورة والسورة ذي الإسحاق سورة وإبراهيم سورة ذي عليه السلام في يد الأزنام أنه يستقسم الأزنام فلدع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قضيب عود يضرب الأصنام ويحطمها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد رسول الله يردد هذه الآيات ويقرأ هذه الآيات وهو يقعن في الأصمام ويكسر الأصمام ويكبها على وجهها بعد ذلك بخل إلى بيت الله الحرام إلى وسط الكعبة وصلّى بها ركعتين وبهنا نأخذ حكم فقري هل يجوز للمسلم؟ ان يصلي وسط الكعبة نعم يجوز صلى رسول الله صلى الله وسلم وسط الكعبة فلما صلى وسط الكعبة التفت الى جبلانها صرأ سورة اسماعيل ورأى سورة ابراهيل ورأى سورة اسحاق وفي بابراهيم الاذلام الاذلام اللي حرمها الله عز وجل وقال يا ايها الذين امنوا انمركموا والميسر والانصاب ولازلام يرث من عمل الشيطان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله كاتلهم الله ما كان ابراهيم يستقسم بالازلام قاتلهم الله ما كان ابراهيم يستقسم بالازلام هاد الاذلام كانت عندهم هي اللي في المكان ولا عندنا الانثو وفاو الكهرين شعويين لما كاين غير واحد يشوف شي حاجه واش فيها الخال ولا فيها شي ختي يمشي عند التواب كلو شوفني بغا يسافر ولا واش سافرنا مي سافرش من الاصناف وهذا اصلا عند الحاج ديالو عندو الراجل يمكن له يخدمه لما انت كتوجد المل واحد فيهم كيجي عند شي حاجه كيجي عندو كيجيب له الفلوس ويعطيه ويقول له شوف لي على ضرب واش عندي قالو لك وكتعلموا هذه الازلام ثلاثه هذ فيها ثلاثه ديال, ديال الازلام واحد فيها مكتوب عليها نعم وواحد مكتوب عليها مكتوب عليه لا وواحد مكتوب عليها غثن او غثن فلما يخلط ذلك الأصمام وكي يجبط إذا, إذا كنت يجبط له نعن نعنى إذا كان ينغيذك الحاجة الزواج أو صافة أو المشرور أو كذا في كله رأس الى راه الاله أبل بصير عمله إذا كله يخرج له الكبح اللي فيه لا في كله رأس صانم راه الاله إذا خرج غضل يعني يكونوا فسجد الفلوس راه الصالام باقي ما ردش البن راه الإله ما ردش باقي ما, ما, ما, ما ردش البر فسجد الفلوس باش نعوده العملية وهكذا يبقى عمله العملية إذا هذه الأزنان كانت عنده الصالام للإبراهيم وفيدت هذا الأزنان معنى أنه معنى أن هذه الشريعة للإبراهيم وسيأتي إن شاء الله أن إبراهيم ما كان يهوديا وما كان نصرانيا ولكن من المشركين وانما كان انيفا المسلم وانما كان انيفا المسلم لذا رفع الله صلى الله عليه وسلم قال قاتلهم الله الجمله الخبريه ومعناها انشاء معناها الدعاء اللهم اقتلهم اللهم دع عليهم ان ابراهيم دليل هذه الاذلال هذه افعال شركيه وابراهيم لم يكن كان مسلما بعد ذلك امر رسول الله الله وسلم ان تجمع هذه الأصنان وان تخرج من البيت وهكذا رسول الله كسر الأصنان وطهر بيت الله الحرام كسر جميع الأصنان وخرجها من بيت الله الحرام وصارت بيت الله الحرام صارت الكعبة يعني مطهر من الأوثان مطهرة من, من الأصنان ولم يكتفي رسول الله بهذا موجودا كانت الجزيرة العالمية كل ما امرهم الأصنان كل ما كويل عند رسول الله عندما يدخل لفتح مكة كسار الأصنام اللي كانت في الكعبة الأصنام اللي بكات في الخارج وكات في قمائم أخرى بدأ رسول الله يشبر صحابة ومن الصحابة اللي كان يرسلهم من هذه المهمات علي بن أبي طالب ومن الصحابة اللي كان يبعثهم من هذه المهمات يعني خالد بن الوليد يشبر علي ويعطيه جيش الحلوسين الصارب الفلان يكسروا ويشبه خالد بن وليد ويعطيه جيش ويقول لسيب الصلاة من فلان يكسره وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بدأ يكسر الأصنام واستمر في تكسير الأصنام حتى طهر الجزيرة العربية من الشرك والقفل بالله عز وجل وإلى هذا المعنى يشير محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة لنحن الآن بصددها أو بسبب شرحها يقول وهو أي رسول الله وَهُوَ الذي كَسَّرَ صُوَرَ هَا أُولَاءَ الصَّالِحِينَ هذه الصور بها الصالحين ذوط، سواع، يغوط، يعوط، نصر، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق هذه الصالحين كانت كلهم فيهم أنبياتهم، فيه علماتهم، فيه ناس مؤمنين وكلهم كانت تتصور بيالهم كالتعمل فيه يعني في بيت الله الحرم رسول الله اكسر بي قول الإمام هذا وهو الذي كسر صورة واشقال الصالحين لا أصنام نظر للرسالة وهو الذي كسر صورة هائلاء الصالحين هناك رخلوج البيان الإحكام كلام مصنف هذا وما يدخل تحته من النصوص الشرعية يؤخذ منه أمرين أو يؤخذ منه أمران الأمر الأول ان الشرك إذا كان يمارس باسم صالح او بسورة صالح او على قبر صالح حتى ولو كان هذا الصالح رسولا يجب ان يخلع عن اصله يجب ان يتخلص منه من اصله فماذا انذا كان الشرك يتمارس باسم رجل صالح او بسورة رجل صالح او على قرر رجل صالح كنا كان النار قومنا فعلو. صنعوا الاسلام هذه الاسلام ما كانتش ناس مشركين او ناس كافرين نفس صور ديال ناس صالحين اهل مكة ايضا كانوا كي عرضوا الاسلام وفيها الأسلام اللي نفس بنتها من الانبياء هناك مثال بيال ابراهيم صوروه على شكل ابراهيم اعطوه الاسم بيال ابراهيم و اخر بيال اسماعيل هناك اخر ولاثق وهكذا اذا كان شي كيتما بالاسماء بالانبياء او بالمؤمنين بالاولياء او كيتنارث بالصور ديال الاولياء او الانبياء او كيتمارس الشي على القبور ديالهم اش الواجب على المسلم شنو هو الواجب على المسلم حتى ولو كانت صورة صالح حتى ولو كانت صورة نبي يعمدون إلى ذلك القبر حتى ولو كان قبر نبي وأن يسويوه وأن يكسروا تلك الصورة وأن يكفعوا الأصلة لإتمر الشيء يزيلونه من أصله وليس بهذا إذاية لهؤلاء واش هذا مثلاً لمشيك إذا كانت الصورة ديالن من الأولياء أو ديالن ويلي من الأولياء الصورة ديالن أو الكبر ديالن أو الدربوز ديالن أو الأكسية ديالن إلى عقل ومشان ناس وزوغلوك الدربوز مزين حقوا قولنا الدارن لخ ديالن باعوا عددوين كراسا ولا شي حاجة بحالة هيدو الأكسية ديالن هدنو الكبر ديالن وش هاد الفعل هذا معنى أنهم آذوا هذين نونين؟ واشهاد فعل هذا كي يعني انهم اذاوا هذة الصالح واشهاد فعل هذا كيعني كي انهم اذوا هذة الرجل حتى ولو كان رسول ابدا ليست هذه الاذى ابدا ولو كانت هذه الاذى لكان رسول الله رسول الله عليه وسلم اول مؤذن ابراهيم وحشا لو كانت هاذى الاذى رسول الله اذا اذا ابا ابراهيم اذا ابا لو هذه هذه تم الاذى يكن رسول الله على ابراهيم ولكن هذه ليست بجداء رسول الله في السرسل لدي الإبراهيم في السرسل لدي الإسماعيل في السرسل لدي الإسحاب في السرسل لدي الهد ويغوط ويغوط ونفعل عقيم واش ألاهم هذا جدا عنهم لأن هؤلاء كلهم دعوا إلى التوحيد وهؤلاء كلهم كانوا موحيدين لكن الشيطان أنهم الناس أن يصوروا تصاورهم لتعبداً الله ولتكون شركاناً على الله عز وجل فجاء رسول وكسر حتى لا تعبذنا الله حتى يعبذ الله عز وجل, وجل. إذن الآن هناك نسمعون لما يجي عالم العلماء ويقفتنا أرض في هذا الموضوع ويحذر الناس من الزيارات الشركية في القبور وفي الأضرحة خصوصا في الابرح التي تصلى بابرحة الاولياء لما يأتي عالم ويعمل موضوع او في هذا الدار باش يتوقعوا عليه باش في المزور يقولوا فيه فلنك يقادي الاولياء فلنك يقادي الصالحين فلن كلا وكلا أبدا يقادي الاولياء ويقادي الانبياء ويقادي المرسلين لو اذاهم شي حاجة يسبهم مثلا يشتمهم يؤذيهم شيء نعلم كل اذى اما لما يمنع الناس من عبادته لما يمنع الناس من من دعائهم لما يمنع الناس من التوسل به لما يمنع الناس من الاستغاثه به هذا لا اذهم وانما دفاع عنه هذا دفاع عن المؤمنين هذا دفاع عن الاولياء هذا دفاع عن دفاع عن الانبياء والمرسلين وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم او امر بتهدير وتحريق مسجد الدرام وكلكم يعلم مسجد الدرام مسجد محل الصلاة بناه قومه في الضاهر من اجل الصلاة من اجل ان يصلوا فيه من اجل ان يجتمعوا فيه واستدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الحقيقة ليست هذه ما بناه للصلاة ما له للعلم ما بنوه الاجتماع؟ الحقيقة أنهم بنوه لماذا؟ لتفريق جماعة المسلمين كما قال الله عز وجل إرصاباً لمن حارر الله ورسوله ليجتم العقيم المحاربون الذين سيحاربون الله ورسوله بنوه ليكون مؤسسة كفرية مؤسس ضارة بالإسلام مؤسسة ليحاول أن يغتال فيها رسول الله صلى يسم... الله عليه وسلم لذا لما عرضوا على رسول الله على الآن وقالوا إننا بلنا مسجدا وكذا ونريد أن تصلي لنا فيه حتى... وكذا لكم خارج إلى الصفر قال له حتى أرجع إلى الصفر قول أن يرجع أخبره الله عز وجل بحقيقة المشيد فلما رجع رسول الله من الصفر أمر بتهديم المشيد وأمر بأن يحبرك المشيد إذن انظروا فالظاهر هذا مسجد ولا مسجد مسجد فالظاهر انه مسجد والقرآن سمه مسجد لكن الحقيقة ان هذا المسجد لم يؤسس على تقوى من الله وردوانه وإنما أس أسس على شف جرف أسس على الكفر أسس على الشر كما يقول لأن يكون مؤسسة كفرية تحارب الله وتحارب رسول الله وهذا هو واقع كثير من الزواوي وهذا هو واقع كثير من الأبرحة نصبت كثير من الزوار والأضرحة أو أكل الجميع نصبت لحرب الإسلام ونصبت لحرب الدعوة الإسلامية ولحرب التوحيد ولحرب بيوت الله عز وجل وعليه فإذا قام المسلمون وهدموا ما كان هكذا وهدموا تلك القبور أو تلك الزوار أو تلك الأضرحة يكونون قد ذعلوا خيرا ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على ذلك ويكون بفعل هذا قباتع عن توحيد الله عز وجل كما تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الأمر الأول الذي ناخذه من الموقف من كلام المصنف وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين الأمر الثاني الذي نأخذه من هذا الكلام ولا هو أن تكسير الأصنام تكسير ديال على مر الزمان على كل زمن قديم وحديث والان وبعد الان تكسير الاصنام في القلوب كما قلنا هذا سهل اذا رايت واحدا يتعاطى شركيات وينسج الى الصر من الاصنام الى بريق العبر الى قرم له ان ذلك حرام وأن ذلك شبكم بالله لكن حال هؤلاء الذين يتجيرون إلى هذه القبور وإلى هذه الأضرحة حالهم إما أن يستجيبوا وفعلوا وإما أن لا يستجيبوا وهو الأغنى الكثير ولو تبعي ولو تقول هذا شبكم بالله ولو هذا غير مشروح الإسلام اذا كنت غادي تزور هي لا شرعيه ف انك تزور باش يعطيك الكبار او باش يشفك او شرك بالله عز وجل ما يرجع كثير ديال الناس ما يغباش كثير ديال الناس ما يستجمش اذا الشيء هو دعوه الحل النهائي هو هذا القبلة التي يتمجه إلى هالناس والتي يجرع إلى هالناس هذه قصة حق تحيت. هذه قصة زون هذا الدرج الذي يتمجه إلى وشركه هالله أعزاله هذا قصة زون هذا قصة زون وهذا قصة حق الإزالة في الأسنان الإزالة في هذا التناثيل في الظاهر في الواقع ليست بسهر وإنما هي صعبة كل أناس يدافعون عن صرمها كل أناس يدافعون عن قبلتهم كل أناس يدافعون عن يسمونه بعيدهم كل الناس لذا كثير لو درسنا تاريخ الدعوة الإسلامية وسير الصحابة ورسول الله يرسلهم بشي يحتموا الأسلام كثير من وجدوا أن علي بن أبي طالب يخرج بشي يهدم الأسلام ويكسر الأسلام ويقوم بلي كي عبدوا هالأسلام يتعرضونه بطريقة يمنعوه يشم في وجههم حرب ويقاتلهم ويقتل اللي يقتل ويهرب اللي يهرب وفي النهاية عادة يتبصل للصالب عادي حكمه وهكذا إذا انتكسير الأصناع في الواقع شيء صعب يحتاج إلى القوة يحتاج إلى السيف أو ما يقوم مقام السيف يحتاج إلى السنان يحتاج إلى القتال وإلى الجهاد في سبيل الله لا بد من هذا والنصوص في هذا المحل كثيرة جدا وهي ترد على أولئك الذين يقولون وقرروا مقولة إلا أن أكون مبالغاً أقول فيها مقولة شيطانية قالوا أقل دعوة الإسلام أقل دولة الإسلام في قلبك يقيمها الله لك في مجتمعك قال كل المسلمين أشخي يبغي يبغي الدولة الإسلام تكون كنولة لك يبغي الدولة الإسلام تكون ومعنى الخطم لما أنظر الله في جميع ما يبي. كل المسلمين يبغي كيف نعمل حسن تفصل الدعوة للدانة الإسلامية بس الحكة موشل الله في كيف قل فقط اصلح نفسك هذا مزياد فقط اصلح نفسك وقوم بالدعوة وتحركت الدعوة هذا جميل هذا طيب اصلح نفسك وتلغيب هذا طيب ولكن هل هذا يكفي في إقامة الدانة الإسلامية لذا ما يكفيش؟ يكفي ولا ما يكفيش؟ ما يكفيش أول شخص اللي اصلح نفسه وقبل مني ومنك ومكبل من هذا اللي كي يكون الكلام هو رسول الله صلى الله وسلم ودع الناس إلى هذا واستجيب له رباطر واستجيب له حمزة واستجيب له عمر واستجيب له يعني عثمان وعبد الرحمن نوعه وعلي ابن أمي طاري استجيب له هل هؤلاء كانوا, كانوا صلح نفسهم لكانوا فزن نفسهم؟ كانوا صلح نفسهم واسلما صلح نفسهم الله عز وجل نزلهم الدولة الإسلامية وقالوا ها... هاك يا عمى حكم او هاك يا محمد حكم او هاك يا عربك حكم لا نفعلها بل كي يفتهروا وانطربوا من, من... من... من وطنهم وكاين نتيت أولادهم وكاين نتيت هرقت ديانهم والنتجة أنهم خ... كلهم تخرجوا كامل من, من المركة لما خرجوا عبد العبد وانده يعيشوا في الغذوات المعارك وحدة يمتصروا فيها وحدة ينهجموا فيها وحدة يكون علم فيها غليمة وحدة يبقى ما عندهم وهكذا حتى تمكنوا ودافعوا وجاهدوا وقاتلوا بعد ذلك الله عز وجل مكنهم بعد ذلك الله عز وجل مكنهم وأعطاهم الدورة حتى دافعوا ولذا الله عز وجل يقول ولولا دفاع الله الناس بعدهم لضع لهدمت صوارعه وذيعه وصلواته ومساجده إلى أخيره ولولا دفاع الله الناس يعني كما كانوا شو نسكي والناس من إجاههم ونسكتهم لاتريد مثل مقدسة بيالإسلام كما كما الآن انظروا الآن لما الأمة تخلت عن الجهاد بسبب الله تخلت عن القتال بسبب الله ماذا رقع؟ مكبسة كلها تهدمه كاين اللي بالفعل تهدمه صارت في يد وكاين اللي تظاهر انها بقى في يد المسلمين ولكن الحقيقة لا تهيئة الهدمة تهيئة ما فيها ما يشاء فيه لذا الله عز وجل ما يكفيش للإسلام ان ينتصر لكونه إسلام ما يكفيش للإسلام ان ينتصر لكونه حق لا أبدا لا بد من الدفاع ولذا الله عزوجل علّق نصره للأمة على نصرهم هم الله علّق نسره للأمة عمل عمل نصر للأمة إن فرصوا الله ينصرهم فمعنى هذا المفهوم مخالطة أنكم إن لم تنصروا الله أي إن لم تنصروا بين الله ينصركم أو لا ينصركم لا ينصركم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم اذا قلنا اسوان شرع الله واقامه الدوله الإسلامية ليست لطعام شهي يؤكل وليست بشراب لذيذ يشرب ليست بقميص ابيض يلبس وليست بلحية تطوم وليست بركعات في المسجد او بالبعد عن الطعام والشراف في ايام ومضان ليست ب... بالطوافق بقيت الله الحرام نعم هذه احكام شرعية وهذه عبادات اسلامية لكن هذه لا تمكن المسلم من شرع الله هذه لا تمكن المسلم من تحكيم شرع الله الشيء الوحيد الذي يمكن المسلمين من تحكين شرع هو الجهاد بسبب الله لذا نجد في النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة أن رسول الله سم الجهاد ذروة سنة من الإسلام ذروة سنة من الإسلام أعلمها في الإسلام سبحان الله سم الإصارة أسمها عمود الدين سم الصدقة برهان على الدين على الإيمان سمى الثبر ضياء يضيئ لكالقرير وهكذا كل شريعة أو كل ركم من أركان الإسلام الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيه إسم ويعطيه مرتبة ويعطيه مكان والمرتبة والمكان اللي يعطاه للجاهة بسم الله وماذا ذروة السلام الإسلامي الثروة هي أعلى الشيء تقول صعدت إلى ذروة الجبل ما معنى صعدت إلى ذروة الجبل؟ أي إلى أعلى إذا كان الجبل كله عالي لكن كين الشحفية تكون في الرأس إذا شن الثروة ديالجبل؟ هي القبة دي ديرو في الرأس مرة طيب السنم, السنم. شن هو السنم؟ السنم هو الكرة في القرى الجوال هي تذكت تسمى السنة كما في الحديث حديث الصنفين صنفان من أهل النار لم أرى هنا وذكر منهم ذكر من هذين الصنفين ونساء كاسيات عاليات مائلات المميلات على رؤوسهن كأسلمة كأسلمة والأسلمة جمع سنة حل كربي الجبل النساء يعني مجموع شعر وفوق راسه حل كربي الجبل اذا شيء والسلام هو أعلى الشيء فمعنى هذا أن الجهاد هو أعلى في أعلى ما في الإسلام أعلى, ما في, أعلى في أعلى ما في الإسلام الجهاد وجاء أرضا في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح جاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدت بين يدي بي الساعة بالسيل حتى يؤمد الله وحده لا شريك لها وجعل رفكي تحت ظن عرفي وجعل الظن والصغار على من خالف أمره ومن تشبه القومي لا يمكن لأي واحد أن يوقف مسلسل الجهاد أبدا مهما كان الحال بين يدي الساعة بالسيل ثم يؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ويقول وَجُعِنَ رِّزْكِ تَحْتَ ظِلِّ رُلْفِ كان قوت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأخذه من غنيمة المعارك والغذاوات عندنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتفرعا للبعوة في الله لنصدر وقوته لنصدر حياته من الألم من الجهاد في سبيل الله لذا كانت من سنة الإثلام أن بيّن القرآن الكريم أن الغنيمة التي تؤخر من الجهاد تخمّث يعني قسم على خمسة أربعة بالأقصى قسم على المجاهدين بما يرى الإنام والقسمة الخامسة تُوضع في بيت مال المسلمين يأكل منها رسول الله أو خريفته أو كل ما يالي امرى المرسلين ويرفع بها الفقراء المساكين والفرائس واعلموا ان ما غنيتم شيئا فانا لله خمسه وان ذكر الله يكون هنا وذع الى ربي تحفظ تحفظ ثم نكون يذع الى الجل والثغار على من خالف امره ما هو الامر الذي نسبه رسول الله في الامر الزهاد بالسبيل الله أمر السيد من خالب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراض بطريقة مغاشرة أو غير مغاشرة أن يعطل الهيئة بالسليل وأن يقف في طريق المجاهدين في سبيل الله هذا يقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيذل وأنه سيحكر وأنه في المجتمع وهذا هو واقعنا إخواني اليوم فلما تخلينا عن الجهادة سبيل الله انظروا لحال المسلمين كيف صار لا قيمة له الكلامة الخنازير الخنافيس لها خرمة على المسلم اليوم لها خرمة هذه الحيانات لها خرمة على المسلم اليوم وجعل الظل والصراع على من قالت أمري ومن تشبه بقومي فهو منه وفي صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله فالله يتلم هذا الرجل كان جاهلي كان كافر اخبر بان هناك رجل يعني يدعو نبي جديد فرقد على دبته حتى جاء حتى طلع الى رسول الله صلى فدخل عليه فقال ساله الرجل يسال رسول الله صلى والرجل جلس على قال الرجل ان رسول الله لم ان انت قال له رسول الله صلى هذا ما مالك necessary قالوا نبي ايش من لجلت في الله الكريمة نبي لان الجاهدية ما لا يعرفون ان هو ولا يعرف المشيء و ما قال الله ارطلني النابي معناها اللهو ارطلني صحب قال له بماذا ارطلك بماذا ارطلك الله قال له ارطلني بسلة الارحان وتكسير الاوثان ارطلني بسلة الارحان وتكسير الأوسال إذا المهمة رسول الله ومهمة كل مسلمين آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم رهاب المهمة أن يتل الأرحال وأن يكسر الأصنام ومهما تخلينا عن الأصنام نقول آتنين آتنين عند الله عز وجل ويسلط على هذا المجتمع الذي يتخلى عن هذا يصلق عليه الزل والصغار والهوال هذا معنى قول المصنف رحمه الله وهو أي رسول الله وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين ثم يقول المصنف رحمه الله وهو يبين حالة الناس الذين أرسل إليهم رسول الله يقول وهو يبين دينهم الذي كان عليهم في الجاهلية حتى جاء إليه من صلى الله عليه وسلم يعني كفار أهل مكة الجاهلية أش الدين كان عندهم شميت دين ليه كان عند الجاهلية ليه عند المشركين عند أرجال عند أميّا بن خلق عند عكبر بن أبي معي وغيره من الكفار من المشركين في الجزيرة العربية شميت دين كان عندهم قرص واش ما الدين اللي كان عندهم الشير الكفر طيب إذا متبكين وأنا معكم على أنه كان دينهم دين الكفر. دين الشير لكن كيف نكفر واش معنى أنهم كانوا يكفروا بالله عز وجل الله ما كانوا شيء نهائيا ما يأمنوش نهائيا ولا كيف كان الحالو تفكرنا على ان الدين الجاهلية ظل اتباعات المدين كان دين يلوء شرك. الكفر ما عندهم تحيط ما عندهم لكن هنا سؤالك يبتطرح واش معنى هذا واش هذا الكلام هذا في عينيه ما كانت السيلة دون مقطوع الله عز وجل ما كانو كيسمو ما كانو كي ايكي, ايكي تصدكو ما كانو كيعصو ما كانو كيامرÉ ه Celebr God just a question واش المشركين كانو كيسمنhm crayولamm واش المشركين كانو كيشرigooollamm يكو الحج верقنا أركان الإسلام صدق وكيسل أركان الإسلام يكو اص pun ذا رقم أركان الإسلام وشيار عقهم waiting for should be واش المشركين اني جارسوا الله و بيسلم إليهن الله, الله إليهن إليه. وش كانوا يقوموا بهذه الأعمال هذين لما يقوموا شلهن الجواب معهن المشركين كانوا يسلمون وكانوا يسومون وكانوا يتصدقون وكانوا يحجون وكانوا يعطون ركال وكانوا يأرونون بالله هذا غريب هذا شيء غريب يصير بالناس يفهموا على ان معنى المشركين تالوا مشركين قتلهم رسول الله والدم رياله منا كان معصوم المال رياله منا كان معصوم صولت عليهم القتل حكم عليهم بالكفر والشب حكم عليهم بالخلود في النار ربما نفهم من هذا انهم كانوا كفر يعني السلطة مقطوعة هذه نسمع الى الامام وهو يقول لنا أرسله. أي رسول. أي رسول الله ارسله الله صلى الله الله يتعبدون ارسله الله اي الله عز وجل ارسل رسوله الى اي الى اولاد يتعبدون ثم بين هذه العباده قال ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا رسول الله جاء رسولا من اهل إلى أناس يتعددون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كتوح نفهم هذا؟ طيب كلام المصنف هذا كلام الشيخ محلمة ابن عبد الوهاب هذا وش هو اختراق من عنديته أم هو مأخوض من الكتاب وسلم هذا الكلام ليس اختراق ليس كذب منه ليس تنسى فجابين من وانما هذا استنباط من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنحاول ان شاء الله نحرط ان ناتي ان هذا في اجتماع بعضهم وان نشير الى بعض النصوص يعني ما نشير الى كل النصوص نشير الى بعض النصوص من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبين لنا وتقر لدينا أن, هؤلاء، أن أبا جهل وأن أبا لها وأن أمير نفرة وأن عفبة بن عرق وأن هؤلاء المشركين كانوا يعبدون الله كانوا يحجون كانوا يسومون كانوا يتصدقون كانوا يصرون كانوا يحملون بالله نبدأ بقضية الحج فإن الإنان يقول كانوا يتعبدون لا يحجون كانوا يحجون وقلنا أن الحج رقل من أركان الإسلام الآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سمينه وأتم الحج والعمرة لله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسوم رمضان وحج البيت وحج البيت ولن جاء جميل في حديث عمر المخطر وهو صحيح لما جاء شبهين وسأر رسول الله عن الإسلام يا محمد أخبرني عن الإسلام ماذا قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رضا وتحج بيته إن استطعت إليه سبيلا إذن الحج ركن أركان الإسلام والمشركون قانوا يحجون رحمة دليل باش ينطيقوا ان المشركين كانوا يحجوا اسمد دليل وانا عن قلوا هذا يكفي اسمد دليل الادلة كثيرة مشي دليل كان اادلة يقول الله عز وجل في سورة البقرة وهو يخاطب الامة الاسلامية ويخاطب العرب ويخاطب من اسلم من اهل مكة ومن غيرهم يقول لهم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قوله لمن الضامين هنا الشهيد ثم أطيب من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله رفض رحيم الشهيد في قول الله عز وجل ثم أطيب من حيث أفاض الناس وكلامنا وكلام غيرين قالوا نرى أهل العلم فباحل العلم ماذا قالوا في تسير هذه الآية روى الإنم البخاري في صقيحه تفسير الآية عن عائشة أم المؤمنين وزوج النبي رضي الله عنها قالت كانت قريش اسمع كلام عائشة هذا تفسير الآية كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالنسبلتة وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام جاء الإسلام أبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يكف بها ثم يخيض منها فذلك قوله تعالى ثم أقيض من حيث أخاب الناس انتهى كلام عائشة وقلنا هو في صاحح البخال الفتح من أرد الوقوف على هذا فتح لداري الجزء سعود صفحة ثلاثة وارمعين الجزء سعود صفحة ثلاثة ومعين. وبالطبع الرقم له الحبيب الرقم له الحبيب 4.520 4.520 هو الرقم له الحبيب سمن على هذا عائشة رضي الله عنها ستور كان ومن دانا دينهم هيا دين الكوريش ما الدين دين الكوريش اللي قولنا قبل الإسلام الشرك والكفر كان كوريش ومن دانا دينهم كانوا يقفون بالمزدركة معنى في الحج لم يكونوا يؤديوا المناسج للحج ومن مناسج الحج, الحج الوقوف بعرفة من المناسج بل من العركان ديال الحج الوقوف بعرفة فمن, فمن لم يقف بعرفة فلا حج لا الحج عرفة سائل القبائل العربية جميع القبائل العربية اللي كانت تجي لبيت الحرم لأباء الحج كلهم تنواقفون في عرفات لا وعرفات كما تعلمون إخواني جاءت خارج حدود دي المكة خارج الحرم المكي خارج الحرام المكي بيت الله الحرام الكعبة والسوق والمروه هذه الامثله هذه جاءت داخل الحرم لأن الحرم المكي عنده حدود هذا الحرم المكي ممنوع تستبل فيه الحيوانات داخل الحرم المكي ممنوع تتعرض لاي سوء يكون بخطائر السجاد ديالها ما تقطعوه السوق ديالها ما تقطعوه يعني ينضبط فيها شي حاجه نقيحه إلا لا تنزع الا للتعريف الاشجار ديالها رخا فيما صلى الله عليه وسلم رخا في شجره واحده الاخه كنقولوا احنا الرايحه لان لما قال لا يعذبوا شجرها ولا يقطعوا شجرها قال الصحابي رسول الله صلى إلا الله عليه وسلم اننا نحتاجه لضوئنا قال له وكفى زغلون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا تاخذوا نقتاتها يعني الشيء اللي طياح للتعريف باش تقول بالمنها نسقطوا قطه وتاه هذا الحرم المدني عرفها الجاد خارج هذا الحرام عرفه في حматين هويجان يوم التاسع من الحجة جاد خارج هذا ها؟ خارج الحرام المك devil أهل مكة قريش لما كانوا يكيدوا من المناسب وسين يطوفوا أن يرى أدلة بالطاع ويني بيدوا جاغوا اللين سيسنة مكدوا كانوا يكيد لما كانوا يطوفوا و يسعوا حصل الوقت هلا واقف لا كانوا يخرجوا من, من, من, من الحرم يقولوا احنا الناس بالحرم احنا الناس ممكن في الحرم منخرجوا شو ما الوقفوا في المزدرفة والمزدرفة دخل الحرب أما عن الحرم من خرجه السائب الكبار العربية كانت تقي بعرفة كوريشتان مقفو بي في المزدرفة فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يقف بعرفة وأن يأمر الناس أن يقفوا بعرفة ثم بعد أو بعد الفراغ من الوقوف بعرفة يفيدوا أن ينزلوا ويتحركوا من حيث يفيد جميع الناس ثم افيد من حيث اقبل الناس ويكون الايمان بالتطير رحمه الله تكذبا ويقولون نحن اهل الله في بلدته وكطال بيته ثم ذكر حديث البخاري وصالح ثم قال وكذا قال ابن عباس ومنجاهد وعطاء وكتهبه والسدي وغيرهم واختار واختارهم جريب الطبر الدكسيري وحكى عليه الإجماع هؤلاء العلنا كلهم فصروا الآية بهذا فصروا الآية لنسمعنا أن قريش كان يقفون في المزدرة ولا يقفون يوم عرفة في عرفة فلما جاء الإسلام نهاهم عن ذلك وقال له لابد أن تقفوا في عرفة وأن تفيدوا من حيث يفيد سائرناس إذن هذه الآية ماذا نأخذ منها أنهم كانوا في الجاهلية يقفون أم يقفون يقف لا انهم كانوا كي... يكونوا يمن كانوا كانوا حرض كانوا يقفوا بدل ان يقفوا في عرفات يقفوا لا في كان هذا دليل على ان وحجنا محجوز فهو محجوز لان الوقوف من مناسك الحج